الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا Oh, oh, oh. قال من قُلْ نَعْمَ أَمْنٌ وَمَن قُلْ La وهو بكل خلق نعيم Immortal. Oh, oh, Bala, Bala. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الذي جعل لك من وهو الخلاق العليم <تصفيق> سبحان الذي في ملكات كل شيء وإلى انذور It's <laughs> you. لا أقسم في وأن تحضن ربها وا لِذِي وَجْهٍ وَا وَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ love لقائذا خلقنا من سامسين يا قيلوا ان من يقاضي عندي يقول يقولوا ان لم ايحسب ان لم ولم نجعل له علمي ولسالهم الم نجعل له غير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 I أنا قد وما أدري كمل العقدة فالتوراة oh الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب <clears throat> <clears throat> Allah, Allah! Allah! Allah! Allah! dari iza ja'al الله اكبر ترضى <تصفيق> الله دين الرحيم من يرضى والأرض ما تقطت هو والشورة والطفاق قد أطلخ من That's, it. That's it. به من بعث فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياه فكذبوه فأخروا ذا فدمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواد ولا يخاف أقباد صدق الله اللوح